النَّاسُ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَْرسَلنَا فِيكُمْ رَسُلَم مِنْكُم يَتْنُوا عَلَيكُم آياتِنَا وَيُزَككُمْ وَيُعَِّمكُُكِتابابَ وَالحِكمَ وَيُعَِّمُكُمكِتابابَ وَالحِكممَةَ وَيُعَِّمُكم مَا لَمْ تَكُوا تَعلَمُون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 بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ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 وَمِنَ النَّاسِمَي من التَّخِذُ مِن دُون اللَّهِ أَ دَادَي يحِب نَهُم كَحُِّ الله وََّذينَ آممَنُوا أَشَدّ حُّ للِله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 وَلَكَ أَب أهُم لا يعقِلونَ شَيئ وَل يَهتدُون وَسَل ال الذيينَ كَفَرواكََسَد ال الذي نعقُوا بمَا ل يسمَعُ إَّادُ عَأَ وَنِذ صُّ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 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمَنَ بالله واليوم الآخر والملائكة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 فَمَنعُ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهِ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان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 فإِن تَهَو فَإِ اللهَّهَ غَفُور الرَّحيِيم وَقاتِلُهُم حتىََّ لَا تَكَُ فتْنَةُ وَيَكُونَ الّين للِلَّا فَإِن تَهَو فَلَا عُدَوَانَ إِلَّا على الظَّالمين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 فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجذف صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة